بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو ا ل أ و ل والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يعلم ما ي ن ج في ا ل أ ر ض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أ ي ن ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آ م ن و ا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آ م ن و ا منكم و أ ن ف ق و ا لهم أ ج ر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خ ذ ميثاقكم إ ن كنتم مؤمنين وهو الذي ينزل على عبده آ ي ا ت بينات ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور و إ ن الله بكم ل ر ؤ و ف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات و ا ل أ ر ض لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل أ و ل ئ ك أ ع ظ م د ر ج ة من الذين أ ن ف ق و ا من بعد وقاتلوا و ك له وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أ ج ر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه, باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أ ل م نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم ل م ا ن ي حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ف د ي ة ولا من الذين كفروا م أ و ا ك م ا ل ن ا ر هي مولاكم و ب ي س ا ل م ص ي ر أ للعلوم م ياني ذ ي ن آمنوا أن ت خ ش ق ب ه لذكر ا ل ل ه و م ا ن ز ل من ا ل ح ق ولا يكونوا كالذين أ و ت و ا الكتاب من قبل فطال عليهم ل م د فقست ق ن و ب ه م وكثير منهم فاسقون ي ع ل م و ا أ ن الله يحين ارض بعد موتها قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تعقلون إ ن المصدقين والمصدقات و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أ ج ر كريم والذين آ م ن و ا بالله ورسله أ و ل ئ ك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أ ج ر ه م ونورهم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل والاولاد كمثل غيث ك م ث ل غيث أ ع ج ب ا ل ك ف ر ن ب ا ت ب ث م ي ه ي ج للعلوم ا و ا س ل ا م ي الآخرة ع ذ ا ب شديد و م غ ف ر ة من الله و و ض ا ن وما ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا إلا متاع ل غ ى سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض و ع د ت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا إ ل ا في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا إ ن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب, معه الكتاب والميزان ليقوم الناس ب ا ل ق ص ة و أ ن ز ل ن ا الحديد فيه ب أ س شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ه و ر ح م ة ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله و آ م ن و ا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أ اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله